سان إنك كادح إلى ربك كدح فملاقي فأما من أُوتِي كِتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير ويُنقلب إلى أهله مسرورا